والسماء ذات البرود واليوم المورود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يقود يفعلون بالمؤمنين شمود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شنيد إن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 صالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوزود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وتمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم